وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِ مُلْكِ الْكَفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما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 الذيذينَ آمَنوا لا تَغْفَعُ أَصْوَاتَكُمْ تَْقَصوتٍَّ بِي وَلَا تَجَهَرُ هُ بِالقَول وَلَا تَجَهَروا لَ بِالقَوِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَعْضٍ أَن تَحبَق أَغْمالُكُمْ وَآن تُمْ لا تَشعرُ ين يظّونَ أأَصواتَهُم ع دَسُول اللههِ أُول إكَ الذيينَ تَفَنَ اللههُ قُوبَهُم للتقَواء لَهُم نفرَةُ وَأَجر النظ